يقول اعطوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون في الكفار كلها رواه مسلم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 لهذا اليوم الخميس ورة شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم وتسليم فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان في كل مكان من الأذكر التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أمس ثلاث مرات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 ولازلنا معكم إخوتنا الكرام في كل مكان نعيش هذه اللحظات الإيمانية هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي يقصده المسلمون من جميع أقطار الدنيا يتوفدون إلى هذه البقعة المباركة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي يعد من المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليها فمسجد فالمسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هذه هي المساجد الثلاث التي لا يشرع أن تشد الرحال إلا إليها وهنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام إخوتنا الكرام ما هي إلا لحظات يسيرة ويرفع أذان صلاة المغرب الله أكبر الله أكبر الله Allah-u-akbar Aishhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu an la ilaha Ashaadu anna muhammad rasoolu allah Hay ala as-salam Hay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 اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكون له كفوا أحد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك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 كلماتك التام من شر ما أن تآخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا من منك الجد سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين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 استووا استووا يعتدلوا الله أكبر الله أكبر <تصفيق>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 كلن بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الانسان في كبد اي يحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما لبدا فَأَحَدْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ عِقَبًا وَمَا هَدْرَاكَ مَلْعَقَبًا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 Allahu akbar. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدهين إياك نعبد وإياك نستعين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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر Samia Allahu li man hamida Rabbana wala kal hamdu Allahu akbar Allahu akbar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 Allah ekber الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين Allahu akbar. Allahu akbar. Samia Allahu limen hamida. Rabbena. God. Allah Allah ekber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 اللهم معنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت هنا في مسجد, رسول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة صلاة المغرب لهذا اليوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة لعام 1400 و45 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم وقد تقدم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل إخوتنا الكرام في كل مكان في نهاية هذا البث الحي المباشر هذه تحية الزملاء فريق العمل في قناة السنة النبوية وتحية المخرج سامي الصعدي والمشرف العام عادل الشهر تحية طيبة مباركة